شبكه الشكمة والاثر الموسع العلمي لاهل الحديث والاثر ببلاد السودان يقدم الدين <تصفيق> الحمد لله الذي نصر الحق وايد حزبه وهزم الباطل وكسر اهله احمده سبحانه وتعالى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 من هذه الأمة قد تعاملوا تعاملا سيئا مع سنة من سنن الله تبارك وتعالى وسياسة شرعية مرعيه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان حديثنا اليوم عن سنة عظيمة من السنن الكونية التي أخبر الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز وهي كذلك من السنن الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه العزيز وكذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام إن حديثنا اليوم عن سنة التزييل وطياسة الاعتزال للباطل والمتأمل في واقعنا يجد أن الناس انقسموا مع هذه السنة وهذه السياسة إلى أقسام فمنهم من أنكرها فتركها جملة وتفصيلا، لم يعرج عليها لا في قليل ولا في كثير همته دنياه لا يرفع رأسا إلا لها فيها يوالي وفيها يعادي وفيها يعطي وفيها يمنع لا يلتفت إلى دينه في أي واد فلك كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وان لم يعط سخط وفريق آخر من هذه الأمة تنكر لهذه الشعيرة العظيمة وآخرون لم يحسنوا التعامل معها فخلطوا الحق بالباطل وزعموا أنهم على سنة التزييل واعتزال الباطل والمتأمل في حياة الأنبياء والمرسلين وفي حياة أتباعهم يجد أن هذه السنة سنة التزييل وسياسة اعتزال الباطل هي من الأصول الأصيلة في دعوتهم عليهم افضل الصلاة واتم التسليم وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتاب العزيز في مواضع متفرقة خذ مثلا في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا في شأنه مع قومه إني ذاهب إلى ربي سيهدين فاعتزل قومه وقال جل وعلا في شأنه كذلك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا والمتهمل في نصوص الكتاب والسنه يجد ان سنه التزيل واعتزال الباطل تنقسم الى قسمين القسم الاول الاعتزال الجزئي وذلك بان يخالط العبد الناس فيما هو من المعروف فقط ويعتزلهم فيما هم عليه من المنكر فإن داخلهم حال منكرهم لا يداخلهم إلا عامرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فإن فعل ذلك فإن استجابوا له فبها ونعمه، وإن أبوا وأنعنوا في مضي في المنكرات والضلالات وجب عليه أن يعتزلهم في التو واللحظة فإن القلب إذا كره شيئا أمر الجوارح فخرجت من ذلك المكان وليس في الواقع العبد الذي هو بحق وحقيقة يكره المنكر بقلبه ويجالس أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان ألا وإن في الجسد مبغاه إذا طلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله واعتبر في ذلك بقصه بني إسرائيل الذين سكنوا قريه نينوى التي ذكرها الله جل وعلا في كتاب العزيز في سورة الأعراض واسألهم عن القرية التي كانت حاضره البحر وأسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرها ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون هذا هو الفريق الذي داخل اصحاب هذا المنكر لينكر عليهم فحسب لا لينتسب إليهم ولا لكي يركن لهم فلما أبوا ومضوا في غيهم اعتزلوهم وخرجوا عن أسوار مدينتهم قال الله جل وعلا عن الفريق الذي أصر على الضلال وفعل المنكر فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوه عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين والمتامل في حياة الانبياء والمرسلين في اول دعوتهم يجد انهم تعاملوا مع اقوامهم بهذا النوع من الاعتزال فهذا المصطفى عليه الصلاه والسلام لم يحفظ عنه ولا مره واحده لا باسناد صحيح ولا باسناد ضعيف ولا حتى في كتب السير أنه دخل دار الندوة بعد بإعثته عليه الصلاة والسلام بل اعتزلها تمام الاعتزال ولكنه لم يخرج عن البلدة وإنما أسس دار الارقم ابن ابي الارقم لتكون دارا للحق ومنارا له من أراد أن ياتيها هرف الحق وأهله وإلا فدونه الباطل مع أهله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولا يداخلهم في شيء من ضلالهم ومنكرهم وهكذا فعل الصحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين بل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل مثل هذا الاعتزال حتى بعد هجرته الى المدينه بل وحتى مع خاصه نفسه مع أهله في بيته فقد جاء عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه جاء إلى جاء إلى منزله فلما أراد أن يدخل رأى صورة في البيت فوقف على أشتفة الباب على عتبة الباب لم يدخل عليه الصلاة والسلام حتى تعودت عائشة رضي الله عنها بالله عز وجل من أن تكون ارتكبت ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يعذب الذين يصنعون هذه التصاوير فأمرها أن تقطعها وأن تهتكها فلما فعلت دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا أبو أيوب الأنصاري يأتي إلى وليمة عرس سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدعى إلى وليمة وولمة العرس عند الجمهور الإجابة إليها واجبة فلما أتى رضي الله عنه وأراد ان يدخل وجد الجدر قد سترت بالستائر فقال لهم اتسترون بيوتكم كما تستر الكعبه وقد ناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأصل النهي عن ذلك في صحيح إيمان مسلم من حديث عائشه فقال له عبد الله بن عمر يا ابا أيوب غلبتنا النساء فقال له لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك يا ابن عمر ثم انصرف ولم يأكل لهم طعاما كانت هذه السياسة موجودة بين ظهرانيهم رضي الله عنهم أجمعين مع أنهم يحب بعضهم البعض الآخر إلا أن الحق هو احب اليهم من كل أحد إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو فوق كل أحد لا يجاملون في ذلك ولا يداهلون وهذا هو أصل اعتزال المنكرات أن يحب العبد ما يحبه الله وأن يبغض العبد ما يبغضه الله جل وعلا فإذا رأى أقواما من على منكر اعتزلهم وإن دخلهم دخلهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ليكون من الناجين إذا نزل عذاب نسأل الله العافية والسلامة قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز عن موسى وأخيه يارون وهما في أرض فرعون يعيشون معه إلا أنهم قد اعتزلوا واعتزلوا شركه وباطلة اعتزلوا الطاغوت جملة وتفصيلا أوحى الله جل وعلا إليهما بقوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين سياسة مرعية في كتاب الله عز وجل تنكرناها اليوم من تنكر وأنكرها من أنكرها وأساء التعامل معها من أساء نسأل الله العافية والسلام النوع الثاني من الاعتزال الاعتزال الكلي للمجتمع برمته وهذا جزء من شرع الله تبارك وتعالى لا يحل لعبده يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهكم بأهله ولا أن يتنقصهم لأنه إذ يفعل ذلك إنما يتهكم بالشريعة وينتقصها وإنما يكون ذلك الاعتزال في حالتين الحالة الأولى أن يكون العبد ضعيفا يخاف على نفسه لا يستطيع أن يمكث بين الناس مع وجود الفتن وانتشارها يمينا وشمالا وظهور منكراته وفشوها فيختار لنفسه بيتا في برية أو في مزرعة في مكان ما يعتزل الناس ويدع الناس من شره فهم منهم في سلامه وهو منهم في سلامه أما الحالة الثانيه فهو عندما يظهر الشح المطاع والهوى المتبع ويعجاب كل ذي رأي برأيه وتحارب الدعوة ويسعى في استئصال أهلها وتكمم أفواههم ويطاردون هنا وهناك فهنا يشرع للعبد أن يعتزل ذلك المجتمع لأنه صار من المجتمع الخرب نسأل الله العافية والسلام وقد فعل ذلك الأنبياء والمرسلون قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن موسى عليه الصلاة والسلام لقد أوحينا إلى موسى الأسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وفي آية أخرى وأوحينا إلى موسى الأسر بعبادي إنكم متبعون وقال جل وعلا في شان صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحين وقال في شأن شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فالأصل المؤمن أن يعتزي الفتن وأن يعتزي المنكرات جملة وتفصيل هذا هو الأصل في حال المسلم عند ظهور وفشو الفتن والمنكرات وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر ما ان يدركني يا سبحان الله حذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه ومن الناس اليوم من يبتلئ على الفتن وعلى المنكرات ويداخل اهلها وينتسب اليهم ويزعم انه بمامن في ايمانه وتقاح اهؤلاء فوق الانبياء والمرسلين ام انهم فوق الاولياء والصالحين اعني الصحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين الاصل في العبد ان يتقي الله في دينه وفي نفسه واهله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن وانتشارها فقال علي الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره في ذكر اشراط الساعه قال وتكثر الفتن ومثله في حديث حذيفه بن مسلم قال علي الصلاه والسلام تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا اي بكسرتها كما أن عواد الحصير كثيرة وقيل لتتابعها كما أن عواد الحصير تتتابع وقيل أن تعرض فتنة فتنة كما يعرف صاحب الحصير العود على العود حتى يتكامل النسيج تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا فايما ما قلب الأشرب نكت فيه نكتة سوداء وايما ما قلب الغد هنكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين على ابيض مصر الصفا لا تضر فتنه ما دامت السماوات والارض واسودا اربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما اشرب من هواه واخبر عليه الصلاه والسلام فيما خرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ذكر الفتن التي يرقق بعضها بعضا كلما جاءت الفكره قال المؤمن هذه مهلكتي فتاتي أخرى فينسى الاولى ويقول بل هذه هذه قال عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر يبحث عن النجاة يبحث عن السلامة لهذا الدين فانه اغلى ما تملك ولهذا أوصان الله بأنفسنا فيه خيرا فقال سبحانه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حديفة يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا بجاهلية وشر فأتان الله بهذا الخير يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ورسالته فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخلوا يا رسول الله قال أقوام يهتدون بغير هدي ويهتنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك قال عليه الصلاة والسلام أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت يا رسول الله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ما هناك اجتماع على وما هناك إمام يطبق شرع الله جل وعلا وما هناك إمام يدعو إلى التوحيد ويصدع به ويقوم به ويدود عن حياضه فقال عليه الصلاة والسلام أن تعتزل تلك الفرق كلها أن تعتزل هذا هو الاعتزال الذي يذمه البعض نسأل الله العافية والسلام أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضها على أصل شجره حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أيها المسلمون والمسلمات إن اعتزال الباطل فيه إضار للحق وإن اعتزار الباطل فيه حسم لمادة الشر ولهذا قال الله جل وعلا مبينا سنته الكونية ما كان الله ليدعو المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ونهانا أن اغتر بالخبيث وإن كثر قال ولو أعجبك كثرة الخبيث وقال تعالى لو تزيل لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا آليما وفي دنيا الناس اليوم إذا وجدوا من يعتزل الباطل ويبتعد عنه رموه بالعضائم قالوا جبان قالوا ليس عنده ثقافة واسعة يستطيع أن يتعامل بها مع الواقع قالوا فلان ليس عنده من الجرأة كذا وكذا وكذا ونحن نقول إنهم الغرباء إنهم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء وفي لفظ حديث ابن عمر أيضاً في مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه في حديث المغيرة بن شعبه وثوبان وغير ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين في رواية ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فهذا دين الله عز وجل الاعتدار اصل اصيل من دين الأنبياء والمرسلين يتعاملون به مع كل منكر يظهر بين أيدي الناس بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين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 وبيّن سبحانه وتعالى أنه لا يكون إيمان إلا بذلك قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لم تصام لها والله سميع عليم وقال الله جل وعلا لم ترين الذين يزعمون أنهم آملوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأثنى الله تعالى على عباده المعتزدين بالطاغوت فقال سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد رجعوا إلى الله عز وجل واعتزلوا الطاغوت جملة وتفصيلا والطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العرض حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهم كثيرون الشيطان طاغوت الساحر طاغوت المشرع من دون الله جل وعلا طاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله تشريعا وتبديلاً وتعطيلا طاغوت إلى غير ذلك من انواع الطواغيت نسأل الله العافية والسلامة العبد مأمور مطالب أن يعتزل الطاغوت كله ويل لعبده إذا أتى يوم القيامة وقد ترقى الطاغوت على كتفيه مستعيناً به إما بمقاله أو بماله أو ببدنه يأتي يوم القيامة يساله رب العالمين ألم امرك أن تكفر بالطاغوت؟ ألم امرك أن تجذب الطاغوت؟ كيف صعد هذا الطاغوت على رأسك؟ كيف سمحت لنفسك أن تجري في ركابه وأن تسعى في نصرته عندها تكون الحسرة والمدامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون أيها المسلمون والمسلمات اعتزال المنكرات أمر متحتم لازم على كل مؤمن ومؤمنة ابتداء من الشرك الأكبر إلى أحادي الذنوب والمعاصي والمتعمل في كتاب الله والسنة الصحيحة يجد الأمثلة على هذا أكثر من أن تذكر وأظهر من أن تنكر ومع ذلك كله نجد اقواما تنكر لهذه السنة بل وبدأوا يرمون الذين يعتزلون المنكرات جمله وتفصيلة بالعظائم وكذا وكذا بل وبدأنا نسمع من يقول يجب على الناس الدخول في مناصرة الطاهوس ويحرم عليهم من يقعدوا عن ذلك نسأل الله العافية والسلامة تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان وهنا جملة من الشبهات يلقيها بعض الناس لكي يمرروا هذا الواقع المر وهذا الخبث ولكي يتصدوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصريحة الواضحة البينة في اعتزال المنكرات القاضية بأن العبد لا يحل له ابدا أن ينتسب إلى دار فيها منكر ولا إلى مؤسسة يتعاطى فيها طاهوت عليه أن يعتزل ولو نقص ذلك من ماله ولو نقص ذلك من شيء من حياته فالدين أعلى وأجل فوق ذلك كله وما ازداد الأمر إلا شدة وتلبيسا بدخول الصالحين والمصلحين في تلك الاماكن فروجوا لهذا الباطل ومررت بين أيديهم كثير من المنكرات نسأل الله العافية والسلامة وهم يدعون في ذلك شبها منها مدافعة الباطل نقول وهل منعكم أحد من مدافعة الباطل إنما منعنا من الانتساب للباطل من انتسابه إلى مؤسساته إلى دوره أنت مأمور أن تنكر المنكر وتخرج لا ان تنتسب إليه فإذا طولت هين تعمل تقول في المكان الفلاني تنتسب إلى ذلك المكان فما زاد الامر الا سوءا وشدة نسال الله العافية والسلامة حتى إن بعض الناس اليوم تراهم يخرجون نساءهم إلى اماكن لو عرضت عليه بمعزل عن مسمى هذه الدور وتلك المؤسسات لابى قولا واحدا ان يخرج ابنته إلى ذلك المكان لكننا اذا سمينا تلك المؤسسات بدات الاعذار وبدات المراوغه على دين الله تبارك وتعالى تخرج هذه المراه والمراه ضعيفه تخرج إلى اماكن اختلاط وترى كثيرا من المنكرات وتجد كثيرا من المواد التي تهدم دين الله عز وجل ومع ذلك كله يؤذن لها بدعوى تخفيف الباطل ومدافعة الباطل نسأل الله الآفية والسلام وإن أشرف العلوم على الإطلاق من العلوم الحياتية الدنيوية علم الطب وإلا فليس فوق علم محمد عليه الصلاة والسلام علم ليس فوق علم الشريعة علم قط بحال من الأحوال هذا العلم عن التطبب غاية ما قيل فيه في الصدر الأول والثاني والثالث في القرون الثلاثة المفضلة أنه مستحب غاية ما قيل فيه أنه مستحب ومع ذلك نركب الحرام لكي نحصل هذا المستحب وهذا من العجائب في حتى قواعدهم الفقهيه التي يحتجون بها فهم يقررون أن ندرها المفاسد هو مقدم على جلب المصالح وهذه مفاسد جمة على ما نركبها لتحصيل المصلحة هذا إذا كانت في حالة التساوي أي المفسده تساوي المصلحة عندها درء المفسده مقدم على جلب المصلحة فكيف إذا كانت المفسده في باب المحرمات والمصلحة في باب المستحبات فكيف يركب الحرام لتحصيل المستحب أي يقول فقيه يؤمن بالله واليوم الآخر مثل ذلك ومن الشبه كذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمسكة في المسجد الحرام والاصنام موجودة فنقول عباد الله البيت الحرام هو بيت الله وإنما المشركون في حكم الصائل على بيت الله فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمكنه ولم ينتسب إليهم بل كان يصدع بدعوة الحق بين ظهرانيهم وما كان شيء قط هو أشد عليهم من سجود النبي صلى الله عليه وسلم لله الواحد القهار في أرض بيت الله الحرام. فإن رساله واضحة ووجه إلي أن هذه الاله باطلة وأنه لا معمود بحق إلا الله. فقد كان من الإغاظة لهم بمكان ومن الصدع بالتوحيد بمكان عليه الصلاة والسلام. وتمنوا أن لو خرج من ذلك المكان أصلا عليه فرض الصلاه وأتم التسليم. ومع ذلك. لما تمكن عليه الصلاة والسلام جاء يطعنها بعود ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويحتجون كذلك بأن يوسف عليه الصلاة والسلام دخل مع الملك الكافر وتولى المنصب عنده فنقول هذا من أفضل الباطل ولم يقل بهذا أحد من السلف قط وإنما أحدث هذا القول من الخلف وإنما المحبوب عن السلف من حديث مجاهد ومن قول واحد بن منبه أن الملك أسلم لله رب العالمين مع يوسف عليها فضل الصلاة وأتم التسليم وإلا ففيما اعتزلهم يوسف أول مرة قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون أي عودهم وهم ما زالوا على ملة الكفر معاذ الله بل ما دخلهم إلا بعد أربعين سنة من إطلاق سراحه من السجن عليه الصلاة والسلام لما فاء الملك إلى أمر الله وأسلم لله رب العالمين عندها تولى له يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك المنصد وهناك وجود كثيرة على هذه المسألة تذكر في بحث مستقل بإذن الله عز وجل لكن نقول من أبرزها وأظهرها أن الأنبياء والرسل بعثوا لهدم الطاغوت وازالته وإزالته ومحاربته لا للزود عنه والذب عنه والتاصيل له ورفع منارته وإن الملك كان قد دخل في ورطه لا تعدلها ورطه في زمان ملكه فقد راى الرؤيا المعلومه التي قصها الله علينا في سوره يوسف وما عرف تاويلها الا يوسف عليه الصلاة والسلام أترون أن يوسف ياتي الى هذا الملك وهو عرب طاهوت يشرك بالله جل وعلا ويمضي الشرك على رقاب العباد فيقول له أنا أحفظ ملكك وأنا أخلصك من ورطتك أبغي من البيت المال فأكون وزيراً للاقتصاد لأخلصك من هذه الورطة وأمرر الأمة في هذه السنين السبع العجاب يا سبحان الله والله هذا لو نسب إلى أحد الصالحين لرموه الناس عن قوس واحدة لرموه الناس عن قوس واحدة فكيف ينسب إلى الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الغل الصلاة واتم التسليم إلى غير ذلك من الشبه التي هي أوها من بيت العنكبوت وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحه في اعتزال المنكر أما حديث بن عمر الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالقهم ولا يصبر على آذاهم فنقول هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم لكنه يفهم في إطار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أهل المنكرات نعم يداخلهم ويصبر على الأذى الذي يلقاه من جراء الانكارين وإلا ففيما يؤذونه على ما يؤذونه إذا كان حملا وذيعا يداخلهم ويخالقهم ويجاملهم فهلا ما يؤذونه إذن إنما الأذية تكون من جراء أمره بالمعروف وناهيها عن المنكر فهو يأمر وينعى ويصبر على الاذى حتى اذا بلغ فيه الحال ان يظهر الشح المطاع والهوى المتبع واعجاب كل ذرائع برايه اعتزلهم كما في حديث ابي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان وفي روايه يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن هذا هو الأصل عباد الله أن نفر من الفتن أن نأتجن المنكرات أن نبتعد عنها وعن أهلها هذا هو دين الله تبارك وتعالى أما أن نتحذلك ونبحث عن أنصاف الحلول فإن هذا لا يزيد الأمر إلا شدة والله جل وعلا قاض لا محالة أن يميز بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله وإلى الآيات الداله على أن تحديد المصالح والمفاسد ليس هو على أهواء البشر واختياراتهم وتقديراتهم بل إن المصالح هي التي اعتبرها الشارع وإن ترتيب المصالح كذلك بحسب اختيار الشارع وقل مثل ذلك في المفاسد قال الله جل وعلا مشنعا على المشركين كما في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه هكذا ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن وقع القتال في الأشهر الحرم هذه مفسرة يرونها أعلى المفاصل ويرون أن في وقوع القتال في هذه الأشهر تضيعا لمصلحة العظمى ألا ويصيانة حرمة الأشهر الحرم هكذا زعمهم وهكذا تقديرهم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير هكذا يربي الله جل وعلا عباده على إحقاق الحق لكن الحق له مراتب وأولويات ودرجات فليس بالحق العبد أن يقدم ما تهواه نفسه على ما قدمه الله ورسوله فلابد أن تكون عقول والأهواء والآراء والاجتهادات وبقط الواقع وفعل الأكثر إلى غير ذلك لا بد أن يكون الجميع تبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للعكس قل قتال فيه كبير أي صدقتم القتال في الأشهر الحرم كبير ولكن هناك ما هو أكبر منه قل فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ويخرج أهلي منه أكبر عند الله والفترة أكبر من القتل الفترة أكبر من القتل هكذا يبين الله جل وعلا ما هي المصلحة العظمى وما هي المفسدة الكبرى إن أعظم المصالح أن نحصل التوحيد أن نقوم بالتوحيد أن ننشر التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون وإن أعظم المفاسد التي تهون أمامها جميع المفاسد بلا استثناء مفسدة انتشار الشرك وظهور الشرك والدفاع عن الشرك وقيام مؤسسات الشرك ودور للشرك نسأل الله العافية والسلامة فلتق الله عباد الله ونعتبر بمثل هذه الآيات في كتاب الله عز وجل لكي نكون من الناجين وقال الله تعالى في شان أصحاب الكهف الذين رأوا أنه ليس من مصلحة أعظم من احتزال الطاهوت والخروج من مكان الطاغوت فجعلوا تلك المصلحه مقدمة على مجاملة الاهل والعشيرة والقبيلة مقدمة على مصانعة الناس او مداهنتهم الى غير ذلك قال الله جل وعلا في شأنهم واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا هذا هو دين الله هذا هو حكم الله هذا هو امر الله عباد الله الا فلنتق الله عباد الله ألف أن نتق الله عباد الله يقول الله عز وجل في مسجد الضرار هذا مسجد لكنه أنشى إرصادا لمن حارب الله ورسوله يقول الله في, في شأنه لا تقم فيه أبدا قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفنا إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه ابدا اعتزله اجسنبه حذر منه لا تخالط أهله لا تداخلهم لئلا يقع التلبيس ولألا يروج للباطل باسم أهل الحق حيث أن وجود أهل الحق في مكان الباطل هو من قبيل الترويج له ومن سربلة ذلك المكان بسربال الإسلام نسأل الله العافية والسلام فإن أكثر العوام يفتتنون بوجود الصالحين لا سيما من اهل العلم اذا وجدوا في اماكن الباطل والمنكرات اذا ان لسان حال هذا العامي لو كان شرا لاعتزله ذلك العالم ولو كان محرما او منكرا لما وجدنا ذلك العالم هناك وان التلبيس اشد واغلظ واعظم ممن ياتي المنكر على بابه فلنحذر عباد الله من ذلك هذا مسجد لما صار يفضل لمن حارب الله ورسوله امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزاله فكيف بكثير من المؤسسات والدور منتسبة الى التعليم وغير ذلك حيث يجري فيها ما يجري من جنس ما يجري في مسجد ضرار بل اسد واغلب واعظم هناك دعوة الى التنصير هناك سماح لنشر الشيوعية والمجادلة عنها هناك سماح للتنظير في دين الله هناك يسمح بحرية التعبير ويسمونه بالحرم الجامعي هناك اختلاط. هناك خمور هناك زنا، هناك فواحش هناك خبث عظيم نسأل الله العافية والسلامة ولا شك أن كثيرا من هذه الأمور ما كانت تدار ولا تجري في مسجد الضرار ومع هذا قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا ونحن نقول لمن داخل ذلك الخبث لا تبقى فيه أبدا اعتزل اعتزل فإن الاعتزال سنة إلهية وسياسة شرعية مرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة الدالة على ضرورة الاعتزال ووجوبه وتحتمه وتعينه ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا مجرد الركون ممنوع ولاحظ ذلك التعميم في هذه الآية العظيمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فكل ظالم يجب اعتزاله ولا يجوز الركون إليه فضلا عن أن تجوز مناصرته فضلا عن إذا كان ذلك الظلم هو من الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله جل وعلا أو الكفر أو النفاق الأكبر نسأل الله العافية والسلامة وهذه الآية أيضا دالة على المنع من مجرد التشبه بهؤلاء الظالمين فكيف بالسعي في ركابهم والجري في نصرتهم ومن الأدلة كذلك ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأنعام معرضا بالذين يبغون العزة عند غير الله جل وعلا ويعتقدون أن العزة تكون لغير المؤمنين من الأنبياء والمرسلين وأصحابهم عرض الله تعالى بهم بالنفاق قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوبوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وذم الله تعالى على الكتاب لما كان بعضهم يرى أصحاب المنكر فينكر عليه لكنه لا يعتزلهم من الغد إذا وجدهم على منكرهم بل يخالفهم ويركنوا إليهم قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون أنا والمعلم جميعا عباد الله أنه لا تفريق في الطاغوت فالله تعالى لما أمرنا أن نكفر بالطاغوت لم يفرق بين درجات الطاغوت مع أن الطغيان مراتب والطغيان دركات والكفر دركات وقد يكون الإنسان أكثر من الآخر كل بحسبه مما معه من الكفر ولكن الله تعالى عندما ذكر الطاغوت أوجب اجتنابه والكفر به بأجمعه لا تفريق بين القليل منه والكثير قال الله جل وعلا والذين اجزنبوا الطاغوت أن يعبدوها وقال تعالى وقد أمر أن يكفروا به ولنعلم, ولنعلم أنه ليس هناك من المصالح التي يجب تحصيلها ويجب تقديمها فوق مصلحة اعتزال الطاغوت فإن الله تعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل كتب إلا للتحذير من الطاغوت ومحاربته واجتنابه قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت إذن الذين يزعمون أن هناك من المصالح ما يمكن تقديمها على مسألة اعتجار الطاغوت فهؤلاء واهمون وإنما يتكلمون بلا بينة ولا برهان وقال الرجال يحتجوا لها ولا يحتجوا بها فلنتنبه لهذه المسألة العظيمة الخطيرة فإن قضية المصالح والمفاسد أصبحت عند البعض والعياذ بالله مقدمة على نصوص الكتاب والسنة على أن تلك المصالح التي يذكرونها هي من المصالح المتوهمة التي لم يجمع عليها بل ينازعون فيها بل وكثير منها والعياذ بالله أدلة الكتاب والسنة في مقابلتها ونعلم أن الأصل في المصالح هي تلك التي حكم الشارع لها بالصلاح وأن في المفاسد هي تلك التي حكم لها الشارع بالفساد وليس فيما حكم الشارع فيه بالصلاح مفسده ولا فيما حكم الشارع فيه بالفساد مصلحه ولكن بعض الناس يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فيقع التلبيس نسأل الله العافية والسلام وأن أن من لوازم اعتزال الطاغوت أن نسعى في فضحه ومجانبته للجر في ركابه والتعذير عنه قال الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا ونعلم عباد الله أن مراد الشارع أن يكون الحق واضحاً بينا وأن يكون الشر واضحاً بينا وهديناه النجدين الله تعالى يريد أن يبقى منار الحق واضحاً بينا وأن تظهر ظلمات الباطل ودركاته لكل العباد ولهذا أخذ العهود والمواثيق على كل من ترفع إليهم الأبصار سواء فيما يتعلق بالعلم أو فيما يتعلق بالسلطان ونحو ذلك الا يقول على الله الا الحق وأن لا يلبسوا على الناس دينهم وهددهم وتوعدهم سبحانه وتعالى بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يقولون المصالح والمفاسد أي مصلحة في مناثرة من يجري في ركاب من يعبد غير الله ويعتقد في غير الله ويتوسل إليهم بألوان من الطاعات والقربات يعتقدون فيهم أنهم يغيثون اللهفات ويفرجون الكربات ويقضون الحاجات ويعلمون الغيب الذي لا يعلموا ولكم مقرب ولا نبي مرسل أي مصلحة في ملاصرة من ينفق ماله لخدمة الذين يطوفون بالقباب والقبور ويعتقدون في المقبور بل وفوق ذلك يشرعون من دون الله تبارك وتعالى وكله شرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر على فنتق الله عباد الله ولنعتزل الطاغوت فإن الاعتزال, فإن الاعتزال سنة إلهية وسياسة شرعية مرعية في الكتاب والسنة اعتزال الباطل سنة إلهية وسياسة شرعية اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطل وأن ترزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من عبادك الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا الفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجاره لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم خف منهم الحاضرين والحاضرات والوالدين وطلبه العلم والمجاهدين في سبيلك والدعاء يا رب العالمين اللهم اننا نستنصرك لاخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها فانصرهم يا قوي يا متين اللهم اننا نحن اخوه وأخوات في سجون الظالمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعلنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم من كادنا فكده يا رب العالمين اللهم من أرادنا واراد الإسلام أو المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه يا قوي يا متين اللهم صب عليه العذاب صب اللهم ألنا به عجائب قدرتك اللهم لا ترفع له راية اللهم اجعل لمن خلفه عبرة وآية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اسم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين